وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا على أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ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 إِمَا أَوْ بِقَدَرٍ فَأَسْكََّهُ فيِي الأعرضْ وَإَِّا على ذَهَابٍِ بِهِلَ قَادِرون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 فَقَال المُنَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِمْ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَكًا فكتم ما سمعنا بهذا ما سمعنا بهذا في آبائنا الاولين انه والا رجل به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 فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَقُلِ الرَّبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزلِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ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 واترفنهم في الحياه الدنيا ما هذا الا بشر مثلكم ياكل مما تاكلون من ياكل مما تاكلون ويشرب مما تشربون ولا ان اطعتهم بشرا مثلكم انكم اذا الخاسرون ايعدكم انكم اذا مددتم وكنتم تراب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 للا يصبح نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرون آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترا كلما جاء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 اَنُؤْمِنُ لِبَيْنِ شَأْرَيْنِ مِثْلَنَا وَقَوْمِهِمَا لَنَا عَابِدُونَ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَرْيَمِ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ لَّاتِ قَرَارًا وَمَعِينٍ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ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 وَوبُهُ وَجلِلَة أنأَهُم إلى رَبّهِم راجعون أُولائكَ يُساارعونَ في الخَراتِ وَهُمْ لهَا سَابقُون.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 حتى إِذَا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون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 أَنَّ مَا يُشْرِكُونَ ۖ قُلِ الرَّبُّ أَمَن يُرِيَنِّي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 فَمَنْ فَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ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 قَالُوا نُؤْمِنُ بِكَ وَنُسَلِّمُ تَسْلِيمًا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ قَالَ اخْسَؤُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُون إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمين.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 وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين